بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة وي يُنَزُّكَا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ومن الناس من يشتري لهو الحديث لنضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهيم فإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه مقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وَعْدَ الله حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صَنَعَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ عَمَدًا تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فيها مِن كُلِّ دَابَّةٍ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 إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالدي إلي المصير وَإِن جَاهَدَكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفٌ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يا بني إنها إيتكم إن إسقى لحبة من خردل فتكم في صخرة فتكم فِي صَخْرَةٍ أو في السماوات أو في الأرض أت بها الله إن الله لطيف كبير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 إن الله لا يحب كل مختال فقور واقصد في مشيك واغبض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير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 وَمَنْ يُشْلِمْ وَجْهَهُ إلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ إسْتَمْسَكَ بِالْعُرُومَةِ الْمُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنُ كَكُفْرِهِ إلَيْنَا فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً سُمَّنَا أُطْرَحُهُمْ إلَى عَذَابٍ غَنيٍّ فَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ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 إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا رشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد